وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقالَتْ امْتَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ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 سُلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ